أما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر في شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله وتكلمنا في المرة الماضية عن حديث أبي هريرة وهو كما رواه الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن من الماء وفي لفظ من توضى فليستنشق وتكلمنا في المرة الماضية عن هذا الحديث ولم نكمل الكلام فيه إلا أننا نذكركم أن الصحابية إذا قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو حدثنا أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا يحمل على الاتصال هذا الكلام يحمل على الاتصال وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم معناها إذا أراد أحدكم الوضوء إذا أراد أحدكم الوضوء مثله مثله مثل مثل قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناها إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر أن هناك دلالة اقتضاء وهي الماء فحذف هنا لفظة الماء لمعرفة السامعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذكرى الماء وقلنا بأن هذه الدلالة عند الأصوليين تسمى بذلالة الاختضاء وهي من المنطوق غير الصريح وفائدة هذه التقسيمات كما ذكر أهل الأصول في حال التعارض وفي حال الجمع بين الروايات أن المنطوق مقدم على المفهوم في حال التعارض كذا هناك أمور قد اختلف أو دلالات قد اختلف فيها العلماء هل هي من المنطوق أو من المفهوم من هذه الدلالات هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة هذه الدلالات اختلف فيها العلماء هل هي من المنطوق او من المفهوم والخلاف فيها يعني يبين انها اعلى رتبة من المفهوم ولذلك بعض العلماء يقولون عنها بانها من المنطوق غير الصريح من المنطوق غير الصريح وفائدة ذلك كما ذكرنا لكم أنه في حال تعارض المفهوم والذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درس هذا اليوم مع المنطوق أو مع المنطوق غير الصريح فإن المنطوق غير الصريح يقدم على المفهوم وقلنا بأن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدقه عليه أو توقفه عق عليه عقلا أو شرعا طبعاً يعني حتى نعيد ونزيدكم فهما في مسائل أو في هذه الدلالات الدلالات يعني كما هو معلوم عند العلماء تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضمن دائما هذه الألفاظ تجدونها كثيرا تتكرر وبالذات في كتب الأصول وفي كتب العقائد فتجدهم مثلا يتكلمون عن الحكم أنها تدل دلالة مطابقة على الصفة ودلالة الالتزام على الذات ودلالة تضمن لباقي الصفات فدلالة المطابقة عند العلماء أن يدل هذا اللفظ مطابقة يعني على هذا المعنى المذكور الالتزام يلزم من ذلك أنك لو ذكرت قلت زيد كلمة زيد تدل على زيد بشحمه ولحمه وجميع أعضائه فهذا الشخص الذي أمامك والذي اسمه زيد كلمة زيد تدل عليه دلالة ماذا مطابقة وتدل على يديه ورجليه وعينيه دلالة التزام فزيد لا بد أن يكون له عينان وزيد لا بد أن يكون له يدان وزيد لا بد أن يكون له أذنان كذا السيارة كلمة السيارة تدل دلالة مطابقة على هذه الآلة التي تسير في هذه الشوارع لكن تدل دلالة الالتزام كأنك, كأنك قلت لها إطارات تدل على الإطارات ماذا دلالة الالتزام مع أنك لم تقل إطارات إنما قلت ماذا قلت سيارة وقلت زيد أو إنسان ولم تقل يد ولم تقل قدم لكن الإنسان يلزم من ذكر الإنسان أن له يدين وأن له قدمين وأن له عينين وأن له رجلين وأن له أذنين وأن له لسانا فهذه الدلالة تسمى دلالة التزام يعني لم يتلفظ بها المتكلم أما دلالة التضمن دلالة التضمن فالسيارة مثلا ليس من تركيباتها الصوت وهو صوت الزامور مثلا فهذا الصوت يدل لفظك أو كلامك حينما تقول سيارة يدل بالتضمن على أن هذه السيارة لها ماذا؟ لها صوت زامور لها صوت زامور وكذلك صوتك يدل عليه حينما يقال زيد إن كان اسمك زيد. يدل هذا اللفظ عليه بالتضمن أنك رجل تتكلم أنك رجل تتكلم فيدل بالتضمن على ماذا؟ على صوتك فحينما يقولون بأن دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء وهي دلالة التزام وهي دلالة التزام يدل لفظ بالالتزام على محذوف, على محذوف ومثلنا لكم بأكثر من مرة كقول الله جل وعلا وسأل القرية واسأل أهل القرية وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسياد أنه المقصود به رفع عن أمتي المؤاخذة المؤاخذة إذا هناك لفظ يقتضيها المقام لابد لنا أن نضعها في هذا الموضع والذي يقتضيه مثلا شرعا كما قلنا لكم في المرة الماضية كقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم وأمهاتكم والمقصود بالتحريم يعني حرّم عليكم ماذا نكاحوا أمهاتكم وليس المقصود بها يحرّم عليكم بر أمهاتكم إنما المقصود في هذه الآية حرّم عليكم ماذا نكاحوا أمهتكم فلا بد أن تقتضي لفظا غير موجود في هذا المكان وكما قلنا لكم أن الخطاب غير متعلق بالذوات دائما افهموا هذه المسألة الخطاب غير متعلق بالأعيان إنما هو متعلق بماذا متعلق بالأفعال ولذلك حينما نعرف الحكم الشرعي فنقول هو كلام الله المتعلق بماذا بأفعال ولا نقول بالعبيد إنما نقول بأفعال العبيد فأنت موجود والله عز وجل قد خلقك لكن الآن الأحكام تتجه إلى أفعالك تتجه إلى أفعالك هي حرام أم هي حلال ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم لا نتكلم عن ذات الأم إنما نتكلم عن العلاقة ما بين الابن وما بين الأم وهي هنا يرحمك الله وهي هنا النكاح حرم عليكم نكاح أمهاتكم فهذه الدلالة التي ذكرناها لكم في المرة الماضية هي دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح من المنطوق غير الصريح وهذا التقسيم مفاده أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق فإن المنطوق يقدم ويتعارض مفهومه مع مع مع دلالة الإختفاء فإن دلالة الإختفاء تقدم على ماذا على المفهوم لأن فيها رتبة رتبة أفضلية وفيها خلاف تلحق بالمنطوق أو لا تلحق بالمنطوق فمن ألحقها في المنطوق وأسمىها منطوقا غير صحيح ومن لم يلحقها علم بأن في المسألة خلافا وأن فيها قوة في الدلالة أقوى من دلالة المفهوم وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر ومن استجمرة فليوتر وذكرنا بأن الجمارة هي الحجارة الصغيرة ولذلك رمي سميت الجمرات التي الحج سميت بالجمرات لأنها حجارة صغيرة لأنها حجارة صغيرة فالحجارة الصغيرة تسمى جمارا في لغة العرب في لغة العرب أيضا وإذا استجمر أحدكم فليستجمر وإذا استجمر أحدكم فليوتر وإذا استجمر أحدكم فليوتر قلنا بأن الوتر معناه المفرد واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وليس رقما زوجيا وليس رقما زوجيا وقلنا بأن بأنه يشترط في الاستنجاء أمرين يشترط أمران، الأمر الأول الانقاء، والأمر الثاني ماذا؟ الإيتار. فلذلك يقول العلماء إذا لم يحصل الانقاء، إذا لم يحصل الانقاء بمعنى أن إنسانا استجمر ثلاثة استجمر أو ترى يعني، ولم يحصل الانقاء وبقية النجاسة ما هو المطلوب؟ يزيد حتى يزيد لكن خمسا يستجمر خمسا لم يحصل الانقاء يستجمر. سبعا فالانقاء شرطه كما قال الإمام الشافعي أو السجمار شرطه كما قال الإمام الشافعي الإنقاء والإيتار ثلاثة على الوجوب قلنا لأن لأنه قد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجان إذن هنالك نهي منه صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجان أيضا تكلمنا على قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء قلنا بأنه إذا قام أحدكم من نومه في رواية من الليل الإمام أحمد عليه رحمة الله وبعض العلماء قالوا بأن المقصود به فقط نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه في رواية من الليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البيات لا يكون إلا ماذا إلا في الليل وقلنا بأن هذا المنطوق خرج مخرج الغالب منطوق خرج مخرج الغالب إذا عندنا شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم المفهوم حتى العوام يستخدمونه ويقال يفهم من كلامك كذا ويفهم من كلامك كذا مع هذا الرجل لم يتكلم بهذا الكلام فهناك مسألة في الأصول كما ذكرنا لكم وهي مسألة المفهوم المفهوم هنالك مفهوم وافق ومفهوم مخالفة مفهوم مخالفة فهنا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول فقط بأن المنهي عنه هو أو يعني المأمور به إذا الإنسان استيقظ من ماذا من نوم الليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يده أو يديه في الماء حتى يغسلهما ثلاثا حتى يغسلاهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده مفهوم المخالفة كما قرره علماء الأصول لا يعتبر في ثمان حالات لا يعتبر في ثمان حالات من هذه الحالات التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة هو أن يخرج الكلام مخرج الغالب هو أن يخرج الكلام مخرج الغالب يعني كا كا كقوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردنا تحصنا ان أردنا تحصنا كان يعني في الجاهلية يعني يكرهون الفتيات على ماذا على البغاء سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا تحصنا فالكلام خرج مخرج ماذا مخرج الغالب خرج مخرج الغالب كقوله جل وعلا وربائبكم التي في حجوركم الربيبة وهي بنت الزوجة إذا تزوجها الرجل وكان زوجها قد مات فيكون عندها أبناء المرأة أو بنات فحينما تتزوج لا تعرف أين تذهب بأبنائها وبالذات بناتها فتشترط على الزوج أنه إذا تزوجها أن تبقي بناتها بناتها معها فهذه الآن حينما تتزوج تأتي ببناتها فيربيها زوج الأم فهذه البنت وهي بنت المرأة التي ليست من هذا الزوج تسمى ربيبة فلان فالآن رب العالمين قال أو وربائبكم اللاتي في حجوركم ابن حزم عليه رحمة الله مثلا قال يجوز للإنسان أن يتزوج ابنته أو ربيبته إذا لم تكن في حجره بمعنى لو أن إنسانا أو أن امرأة كان لها بنت ومات عنها زوجها ثم أرادت أن تتزوج فاشترف الزوج عليها أنه لا يتزوجها حتى تتخلى عن ابنتها وتربيه أو وتربيها مثلا عند بيت جدها سواء أبو أبوها أو أبو أمها فوافقت هذه المرأة ثم يعني كبرت تلك البنت وماتت أمها أو طلقت أمها هل يجوز للزوج أن يتزوج بنت امرأته من رجل آخر ابن حزم عليه رحمة الله يقول بالجواز لماذا يقول لأن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم فشرط الله عز وجل الربيب التي في الحجر العلماء يقولون أن هذه الآية أو هذا الكلام خرج مخرج الغالب يعني الغالب أن المرأة دائما تربي ماذا ابنتها عندها فلا مفهوم للمنطوق إذا خرج مخرج الغالب طبعا هذا الكلام نعيده عليكم وهناك عدة شروط إن شاء الله سنذكرها في مكانها ان شاء الله الثمانية شروط لأن باب الأصول هو باب لا يختص فقط في في الكتاب وفي السنة وإنما هو يختص أيضا في القضاء باب القضاء الشرع القاضي حينما يكون قاضيا القاضي لابد أن يعلم أمور ومن هذه الأمور التي يجب أن يكون عالما بها وهي مسألة أصول الفقه لأن أصول الفقه تخصصت بدلالات الكلام تخصصت بالعام بالخاص بالمنطوق بالمفهوم, بالمفهوم الموافق مفهوم المخالفة فالقاضي يجب أن يكون عالم بأصول الفقه أما مجردا يعلم معلومات مثلا بأصول القضاء هذه معلومات لوحدها لا تكيبا لابد أن يعلم أصول الفقه كذلك لا بد لو أن يتعلم الفقه حتى يعني العلماء يشتريطون فيه أن يكون مجتهدا بمعنى أنه يستحضر جميع الأحكام في محلها إن وقع أو وقعت أمامه نازلة أو حادثة معينة فالآن الكلام خرج مخرج الغالب أن معظم الناس عادة يبيتون في الليل ليس كل الناس يبيتون أو ينامون في النهار كل الناس ومعظم الناس تسعين بالمئة أو خمسة وتسعين بالمئة ينومون متى في الليل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فإنه لا يدري أين باتت يده فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الليلة أو ذكر البيات ومن باب الغالب فهذا ليس له مفهوم فبالتالي إن, كان إن لم يكن له مفهوم إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أو من نوم النهار فإنه يجب عليه أن يغسل يديه هذا الكلام مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني قضية غسل اليد الإمام أحمد فقط يقول لمن للذي يستيقظ من نوم الليل دون نوم النهار فيقول هذا غير مخاطب من نام مثلا قيلولة فإنه غير مخاطب مثلا من نام بعد الفجر ثم استيقظ فله أن يضع يديه في الماء دون أن يغسلهما. الجمهور ما يقول لا سواء نام في الليل أو نام في النهار فإنه يجب عليه أن يغسل يديه يجب عليه أن يغسل يديه ليش قال لأن الرسول صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بهذا الكلام تكلم معهم ك يعني ما خرج كلامه مخرج الغالب خرج كلامه مخرج الغالب من أحوال وأفعال الناس لأنا أيضا هنالك مسألة قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال وصلنا لها في المرة الماضية فإنه لا يدري أي باتت يده فإنه لا يدري أي باتت يده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أوله يعني إذا قام وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أي باتت يده هنا عندنا حكم شرعي وهو ماذا وهو الأمر ش... وهو الأمر بغسل اليدين وهناك تعليل لهذا الغسل وانتبهوا إلى هذه المسألة هناك حكم شرعي وهو وجوب غسل اليدين وسبب غسل هاتين اليدين ما هو أن الإنسان لا يدري أين باتت يده هذه المسألة عند العلماء تسمى دلالة الإيماء والتنبيه وهي مسألة دائما يذكرها الشيخ الإسلام من كثيرا وبالذات في كتاب الصارم المسلول حينما يتق... يقول أنه عللت بحرف الفاء حينما يتكلم مثلاً عن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني هنالك حكم شرعي وهنالك علة للحكم الشرعي كما تقول أن إنساناً أكل سمّا فمات هنالك نتيجة وهو الموت ما سبب هذا الموت أنه أكل سما إذن هنالك علة هنالك علة هذه المسألة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه وهي المسلك الثالث عند الأصوليين من مسالك العلة في باب القياس كيف يؤد كيف كيف تعرف العلة لها عدة طرق منها الإجماع منها النص الضائع منها النص الصريح منها الظاهر منها دلالة الإيماء والتنبيه منها دلالة الإيماء والتنبيه فدلالة الإيماء والتنبيه هي دلالة قالوا مقصود عند المتكلم بالأصله دلالة الإيماء والتنبيه هي دلالة مقصودة عند المتكلم بالأصال لا بالتبع ومعناها أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن لمقاصد الكلام حتى أن الشنقيط عليه رحمه الله قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن فالآن عندنا وصف معين وهنالك حكم شرعي بمعنى مثل له العلماء مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جاءه العربي وكان ينتف شعره ويضرب رأسه ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوصف ما الذي فعله قال له أعتق رقبه إذن هناك حكم شرعي الآن العلماء يقولون ما سهل في الحكم الشرعي أنه كان يضرب على رأسه قالوا كثيرين كانوا يضرمون على رؤوسهم ومع ذلك لم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا رخبة قالوا كونه أعرابي قال الأعراب ملأ في كل مكان ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب بأن يعتقوا رقابا لكن ما هي العلة قال وقعت أهلي في نهار رمضان فإذن هناك عندنا شيء اسمه وصف مؤثر شيء اسمه وصف مؤثر لا بد للأصول وللفقيه أن يعلم الوصف المؤثر من غير المؤثر حتى يخرج ويقول إن الحكم الشرعي بنى على ماذا على الوصف المؤثر بنى على الوصف المؤثر ويعني يعني من أعجب ما, ما سمعت أن بعضهم استدل مثلا على المظاهرات بقضية صلاة الجمعة اعتبر الجماعة هذه دليل على المظاهرات أو صلاة الجنازة أو الطواف بير الصفا والمروى هل الكثرة والقلة وصف مؤثر في صحة الحج هل هي وصف مؤثر لو أن إنسان الحج لوحده إذن هذا الوصف لا يسمى وصف مؤثر ولذلك دلالة الإيماء والتنبيه كما قال في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم هناك وصف وهنالك حكم شرعي أن يقرأ الوصف الحكم من أن يكون لغير علة يعبه من فطني الذي يعلم بمقاصد الكلام يعيب القائل يعيب هذا القائل إذا لم يكن هذا الحكم متناسب مع ماذا؟ متناسب مع الحكم الشرعي متناسب مع الحكم شرعي فلابد أن يكون هذا الوصف متناسب مع ماذا؟ مع الوصف الذي صار في المتكلم فالآن هنالك عندنا دلالة اسمها اسمها دلالة الإيماء والتنبيه فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت يد يده المفهوم من هذا الحديث أن من درى أين باتت يده أن من درى ما أين باتت يده هل يلزمه أن يغسلهما ثلاثا لأن وصف معلل الوصف معلل هل من عرف أين باتت يده مثلا كانت يده يداه مكبلتان مثلا أو كان قد لبس قفازين أو كان قد لبس قفازين وأحكم هذا هذا القفازان على يديه فالآن هل يجب عليه أن يغسل يديه لا يجب عليه لأنه هنالك وصف معلل هنالك حكم معلل بعلة ولذلك دائما في هنالك قاعدة يسمعها الكثير منا يقولون بأن بأن العلة تدور مع الحكم حيثما دار العلة تدور مع الحكم حيثما دار فإذا انتفت العلة انتفى المعلول أو يقول بعض من الحكم الشعري بمعنى الخمر معلته لسكر الآن يعني كان هنالك خمر بطريقة ما يعني بدون تدخل الإنسان حتى لا ندخل في الخلاف تحول الخمرها من خمر إلى ماذا؟ إلى خل كان قبل ذلك يجوز شربه؟ لا يجوز شربه لا يجوز شربه لكن تحول الخل إلى ماذا؟ لوحدي تحول الخمر قد أقصد إلى تحول الخمر إلى خل فالآن يجوز شربه يجوز شربه لأن العلة كانت الإسكار والحكم الشرعي المترتب على الإسكار ما هو التحريم كل مسكر فهو حرام وصف وهنالك ماذا هناك حكم شرعي الوصف هو الاسكار والحكم الشرعي وهو التحريم الآن الاسكار انتهى تحول الخمر إلى ماذا إلى خل فالآن نقول الحكم الشرعي يدور مع ماذا مع العلة حيثما دارت فإذا انتفت العلة انتفى ماذا الحكم شرعي الخل والعكس صحيح إنسان كان عنده خل مثلا وهذا الخل تحول إلى خمر كان أول شيء الوصف الشرعي أن, الخل أن هذا الخل لا يسكر ليس فيه علة اسكار وبالتالي ما, ما, ما لم يكن مسكر يكون ماذا يكون حلال تحول الوصف الشرعي أو الوصف العلة تحولت من المباح إلى الاسكار من غير الاسكار إلى الاسكار لأنه أصبحت عندنا علد عندنا علة. فالآن دار الحكم الشرعي مع هذه المسألة أيضا مثال آخر الأصل أنه, أنه كان يوم الجمعة هناك أذان واحد يؤذن بين يدي الإمام في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن مؤذن واحد وأيام بكر رضي الله عنه يوم الجمعة يؤذن, يؤذن المسلمين بأذان واحد وأيام عمر رضي الله عنه كان يؤذن بأذان واحد الآن بعد عمر رضي الله عنه حصل أن المدينة تناءت وتوسعت وكان هناك سوق يسمى سوق الجمعة سوق الجمعة هذا سوق الجمعة يختلف عن سوق الجمعة الذي عندنا نحن هنا في الأردن ها؟ سوق الجمعة أخذ الناس صار الناس يتأخرون عن الصلاة عن صلاة ماذا؟, ماذا؟ الجمعة ينشغلون ولا ينتبهون المؤذن ما هي علة الأذان؟ علة الأذان هي التنبيه الناس حينما تقول حي على الصلاة يعني تدعو الناس إلى الصلاة فبعث عثمان ومعفان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن في السوق ليس في المسجد كما يؤذن الآن يؤذن في السوق وقال لهم إن قد بعثنا لكم مؤذنا يؤذن في السوق قبل الوقت أو قبل الأذان بساعة بساعة وليس خمس دقائق كما يؤذن الآن قال فمن تأخر عن صلاة الجمعة بعد ذلك ضربنا عنقه الآن هنالك علة وهي ماذا تنائي الديار وعدم سماع الناس وانتباههم لصلاة ماذا الجمعة فتناسبا يؤذن لهم قبل الأذان بساعة وليس بقبل الأذان بخمس دقائق أو ثلاث دقائق كما يحدث عندنا مثلا في بعض الدول العربية ومنها الأردن فالآن أذن لهم الآن العلماء يقولون أن هذه العلة قد انتفت هناك مساجد كثيرة لا تكاد تسير مئة متر أو خمسمائة متر إلا وتجد مسجد هناك ساعات هناك سيارات هناك منبهات هناك أشياء كثيرة تنبه الناس على ماذا؟ على مسألة دخول وقت الجمعة فلا يجوز لكم أن تتمسكوا بأذان عثمان من عفار رضي الله عنه لأن العلة تدور مع الحكم حيثما دار فإذا انتفت العلة فإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ انتفى الحكم فعثمان من عفار رضي الله عنه أحدث هذا الأذان لوجود علة وهذه العلة انتهت فإما أن تترك الأذان الأول الذي يؤذن به يوم الجمعة وإنما أن تبقوا إن زعمتم أن هو للتنبيه فبقوا على فعل عثمان وأذن قبل الوقت بساعة لا بخمس دقائق فالآن الأذان قبل الأذان بساعة كان عثمان مع رضي الله عنه يؤذن فالآن العلة تدور مع الحكم حيثما دار هذه الأحكام المعللة يعني تطبق عند وجود العلة العلة تدور مع الحكم حيثما دار فإذا انتفت العلة انتفى الحكم أيضا يترتب على هذه المسألة وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده أين باتت يده الآن العلماء اختلقوا في هذا الأمر وهي وهو غسل يدين المالكية مثلا قالوا أن الأمر الموجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده الأمر أمر تعبدي الآخرون قال لهم من الأمر أمر معلل أمر معلل ما معنى الأمر التعبدي ولا الأمر المعلل أنت الآن مثلاً أموراً أم تصل ثلاثة ركعات المغرب هل هذا أمر تعبدي ولا أمر معلل مفهوم هل تعبدي لأنه غير مفهوم يعني بالخلاف شرب الخمر الخمر الخمر أمر معقول أنه يسكر الخمر والميسر معقول أنه يخلع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل هذا أمر معقول لا غير معقول معقول الآن صلاة الفجر ركعتين هذا أمر معقول ولا غير معقول أمر غير معقول حجر الأسود لا يضر ولا ينفع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو, لو, لو لم أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فإذا هناك أحكام تسمى أحكام تعبودية وأحكام تسمى أحكام معلل الآل العلماء يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت يده الآن المالكية قالوا هذا أمر تعبد المخالفين لهم قالوا إن هذا الأمر ما باله معلل طيب ما ما ما ما, ما هي الفائدة على هذا الخلاف من هذا الخلاف يقولون لو أن إنسان توضى إنسان توضى ثم انتقض وضوءه مباشرة كان عنده قلون. ها؟ أو عنده مغص فانتقى بعد أن توضأ غسل يديه ثلاثا ثم توضأ فالآن الذين قالوا بأن هذا الأمر تعبدي قالوا إذا أرادنا توضأ مرة ثانية لابد له ماذا أن يغسل يديه لابد له أن يغسل يديه مرة ماذا مرة ثانية لأن هذا الأمر أمر تعبدي الآخرون الذين قالوا بأن هذا الأمر معلل قالوا لا مدام أنه قد غسل يديه فإنه يبدأ بما بدأ الله عز وجل به في كتابه لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا كنت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم مباشرة يغسلوا وجهها يعني انظروا إلى أول فرق ما بين هاتين المسألة الأولى المثلات الذين قالوا بأن هذا الأمر معلل وهم المالكية قالوا لو انتقض وضوءه بعد أن توضأ بأن أخرج ليحا مثلا ما الذي يلزمه في إعادة الوضوء هل يغسل يديه أو لا يغسل الذين قالوا أمر, مع... أمر تعبدي قالوا غسل يديه جزء من ماذا من الوضوء قالوا غسل يديه جزء من الوضوء والذين قالوا بأنه أمر معلل قالوا بأنه ليس جزءا من الوضوء هو أمر معلل بل يبدأ بغسل وجهه بل يبدأ بغسل وجهه ولذلك يعني حينما نقرأ مثلا للشافعية مثلا يقولون متى تبتدأ النية مثلا عندهم نية تبتدأ عندهم ليس قبل غسل يديا يعني من نوى قبل غسل يديا فلا حرج عليه وكذلك من غسل يديه ثم نوى الوضوء قبل غسل الوجه النية معتبرة تعتبر ماذا؟ تعتبر بعد غسل اليدين أيضا تصح قبل غسل اليدين لكن لو نوى بعد غسل اليدين هنا تعتبر لذلك عندهم غسل اليدين النية تكون قبل غسل الوجه لماذا؟ لأن غسل اليدين عندهم نوع من أنواع النظافة وهو لأنه, أمر معلل لأنه أمر معلل أيضا قالوا فرق آخر لو اعتبرنا غسل يدين امر تعبدي او انه نظافه الذين قالوا انه امر تعبدي قالوا تغسل كل يد لوحدها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل كل يد على حدة لوحدها والذين قالوا للنظافة قالوا لا يغسل يديه مع بعضهما البعض قالوا لان ان تغسل يديك مع بعضهما البعض وتفركهما ببعضهما البعض هو ابلغ في ماذا أبلغ في النظافة أبلغ في النظافة. الآن قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه ثلاثا فليغسل يديه ثلاثا هل هذا الأمر للوجوب أم الأمر للاستحباب والندب طبع المشهور عند العلماء أن الأمر المطلق الأصل في ماذا أصل في الأوامر الوجوب الأصل في الأوامر ماذا الوجوب لا كما يقول بعض الناس إن الأصل, أن الأصل في الأوامر الطلب وبالذات في الأحزاب الموجودة في هذا الزمان نقلا عن الأشاعر وغير الأشاعر يقولون أن الأصل في الأوامر الطلب وليس الأصل في الأوامر الوجوب يعني كل صيغة جاءت بصيغة افعل فهي تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب ولا تفيد الندب الصحيح أن الأمر دائما يفيد الوجوب لقول الله جل وعلا وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بي فأتم منه ما استطعتم وقالوا أيضا لو لم يكن الأمر للوجوب لاحتج إبليس على من على الله جل وعلا وقال له أن, أن الأمر ليس الوجوب في قوله جل وعلا إذ قلنا للملاكين اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين إذا هل الأمر فهمته الملائكة أنه للاستحباب كما يقول بعض المعاصرين وبالذات حزب التعريف بعد الزمان أم أنه للوجوب المعاصرين أو, أو الأشاعر وكثير أو الأشاعر يقولون بأن الأمر للطلب ولا يفيد الأمر لا يفيد الوجوب إلا إذا اقترن بوعيد إلا إذا اقترن بوعيد بمعنى إن لم تفعلوا كذا فعلنا بكم كذا إن لم تفعلوا كذا فعلنا بكم كذا عاقبناكم بالطبع الإنسان على هذا الكلام لن يصدر أمر من الأوامر حتى ماذا حتى يتوعد الذي أمامه من الطلاف في هذا الموضوع كنا نناقشهم يعني حزب التحرير ونحن في السجن في مسألة الأمر يقولون ان أوامر الله عز وجل تفيد الطلب والأصل في الأوامر عند العرب أنها تفيد الطلب ولا تفيد الوجوب إلا بماذا؟ إلا إذا اقترن مع كلام المتكلم وعيد شديد فجاءهم أحد الشرط وكان ليس عليه أي قوم من هنا فقاموا كلهم يعني مسرعين فقلنا لهم لماذا خون؟ الأوامر ليست للوجوب. الأوامر ليست الأوامر ليست للواجب فسبحان الله يعني يفهمون من كلامي الشرط أن أوامرهم للوجوب ولا يفهمون من كلام رب رب العالمين أن أمره للوجوب ولو لم يكن للوجوب لما قال لما لما, لما دخل إبليس عليه العطش والله لما دخل في الوعيد إذا الأمر الراجح عند الأصوليين أن الأمر للوجوب ولذلك يعني حتى أن السيد كما يقول العلماء لو قال لعبده افعل كذا لو قال له اشتري مثلا من السوق دجاجا ولم يشتري دجاجا ثم عاقبه لما عابه أحد من الناس لو أن سيدا قال لعبده اشتري مثلا من السوق دجاجا ثم لم يشتري دجاجا أو لم يشتري لحما أو لم يشتري طعاما أو قال له افعل الشيء الفلان ولم يفعله ثم عاقبه لما عد ظالما له لما عد ظالما لا فهذا يعني مفهوم من مقتضى اللغة ومفهوم من مقتضى الشرع أن الأصل في الأوامر الوجوب الآن العلماء يقولون الأمر الأصل في الأوامر الوجوب ما لم تأتي قرية تصرف الوجوب إلى ماذا إلى الندب هنالك صوارف كثيرة تصرف الوجوب إلى الندب من هذه الصوارف التي سأذكرها في هذا الدرس وهو مسألة التعليل وهي مسألة التعليل بما يقتضي الشك في النجاسة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم أن هذا الشخص قد تنجست يده لأنه قال لا يدري ما قال فإن يده تتنجس إنما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده فالآن التعليل كما يقول العلماء تعليل دليل على ماذا دليل على التعليل بالشك دليل على أو أنه قرينة من صرف الوجوب إلى الندب أيضا العلماء يقولون هناك قاعدة شرعية تقول الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا عندنا شيء يسمى الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان والاصل في اليد الطهارة والاصل في الماء ماذا الطهارة في فالماء الاصل فيه الطهاره واليد الاصل فيها ماذا الطهارة فهذا هو الاصل المستصحب والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم ايضا لشيخ الاسلام من تيميه في القواعد النورانية كلاما يعني قريبا من هذا الكلام ان المشكوك في وجوبه المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله احتياطا بل يستحب فعله احتياطا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شكك في حال هذه اليد أين باتت يده فانه لا يدري أين باتت يده إذا الأمر الأول قال فليغسل يديه ماذا ثلاثة أمر برس الأمر يقتضي الوجوب ولا ما يقتضي الوجوب الأصل في الأوامر الوجوب الآن هنالك صوارف تصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب منها التعليل منها التعليل بما يقتضي الشك في نجاسة اليد. تعليل بما يقتضي الشك في نجاسة اليد. فهذا الكلام يعني يعني يعني يعني الكلام أو بما يخص هذا الحديث. الآن عندنا الحديث الآخر وحديث هذا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الحديث نعيده حتى نعلق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسر منه وفي رواية لا يغتسر أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الآن الكلام على هذا الحديث من عدة وجوه كما ذكر أهل العلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تأكيد هذا المعنى الآن الماء الدائم والماء الراكد الماء الدائم والماء الراكد لماذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري هناك مياه دائمة كثيره مياه, مياه البحار هي مياه دائمة حتى ماء العين تكون في أصلها مجتمعة في مكان وهي ماء دائمة إلا أنها ماذا إلا أن تجري مياه الأنهار دائمة. دائمة هي مياه دائمة ومياه البحار هي دي... مياه دائمة ومياه البرك هي مياه دائمة لكن ليس كل ماء دائم لا يجري قد يكون هذا الماء الدائم ما يجري وقد يكون هذا الماء الدائم لا يجري ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يب ولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلوا منه وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لأن هذا الحديث سدل به العلماء ونذكر لكم الخلاف الكبير حتى تنتبهوا إلى أصل الخلاف العلماء هذا الحديث يعني أصل الخلاف بين كل العلماء حنفية عليهم رحمة الله قالوا بأن هذا الحديث فيه دليل على تنجيس الماء الدائم وإن كان أكثر من قلتهم هذا الحديث فيه دلال على ماذا تنجيس الماء الدائم القلتين بمقدار تقريبا يعني قريب البرميل. البرميل قريب من حجم برميل الماء هذا يعني مقدار القلتين وهي قلال هجر قلال هجر التي كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بها مع أصحابه حينما وصف لهم صدرة المنتهى وبين لهم أن الحبة حبة النبق فيها كقلال هجر فالآن الحنفية يقولون بأن هذا الحديث دليل على تنجيس ماذا الماء أن يبول الإنسان في الماء الدائم لماذا لماذا نهي حتى لأنه سيغتصب من هذا الماء الدائم قال وإن كان أكثر من حجتين من قلة وإن كان أكثر من قلتين قال لأنه هذه الصيغة جاءت صيغة عموم أصحاب الشافعي عليه رحمة الله يقولون أن هذا الحديث مخصوص بماذا أن هذا العموم مخصوص بحديث القلتين ويحملون نهي على مدون القلتين إذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول المال الشخص في الماء الدائم الذي لا يجري الآن ما هو مقدار الماء الدائم قد يكون الماء الدائم الذي لا يجري قد يكون عبارة عن بحيرة كبيرة هل تتنجس البحيرة الكبيرة؟ ها؟ هل تتنجس البحيرة الكبيرة إذا بال الإنسان فيها؟ لا تتنجس البحيرة الكبيرة التي التي قد يبول فيها الإنسان التي قد يبول فيها الإنسان لكن الآن اختلفوا الآن اختلفوا في قدر هذا الماء الحنفية يقولون بأن الماء الكثير وإن كان أكثر من قلتين يتنجس بمجرد بول الإنسان فيه وإن كان قد خرج هذا الحديث مخرج ماذا؟ مخرج العموم الشافعية يقولون بأن الماء الدائم الذي ينجس الراكد الذي ينجس الذي يكون أقل من قلتين يعني أقل من برميل أقل من برميل ما قالوا هذا العموم خصصه حديث ماذا؟ حديث أو مفهوم القلتين في المقابل أيضا آه نعم آه أيضا آه يعني أحمد عليه رحمة الله له طريقة أخرى يفرق بين بول الآدمي وبين غائط الآدمي يعني الآن الشافعية يقولون بالصحة حديث ماذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث الشافعية يصححون هذا الحديث المالكية يصححون هذا الحديث لا يصححون هذا الحديث حتى الحنفي يصححون هذا الحديث وهذه الآن هم مختلفون في هذا العموم يعني ألخص لكم هذا الكلام حتى يعني نستطيع أن نخرج بالنتيجة من هذا الحديث الآن الحنهية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وهذا البول في الماء الدائم سواء كان كثير أو كان قليل فالنهي عام لكن مع ذلك يخصصون هذا العموم يقولون إذا كان الماء مستبحر فإجماعا بالإجماع ماذا إذا كان الماء كثيرا بالإجماع لو بال الإنسان فيه فإنه لا يتنجس إذا كان الماء كثير لا يتنجس الآن اللفظ العام له طريقة للتخصيص الإجماع العموم يخصص بماذا بالإجماع يقولون الإجماع على أن الماء الكثير لا يتنجس صح خرج هذا الحديث مخرج الغالب وهو لا يبول أن أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتسر فيه فالآن قالوا الماء الكثير بالإجماع الماء الكثير في الإجماع أو بالإجماع لا يتنجس قلنا هم ما الفرق بين الماء الكثير والماء القليل قالوا نأتي إلى طرف البحيرة فنحرك الماء من طرف البركة فإذا امتدت الموجات ووصلت إلى الطرف الآخر فهذا الماء ما باله يقولون هل هو كثير كثيرا قليل قالوا يقولون قليل قالوا لأن الحركة سرت من طرف البركة حينما حركنا أيدينا فتحرك الماء حتى وصل ماذا وصل إلى الطرف الآخر قالوا سراية الحركة تدل على سراية النجاسة بمعنى أننا إذا وضعنا بول فإنه سيصل إلى الطرف الآخر ما هو الدليل قالوا إذا حركنا اليد حركنا قمنا بحركة في طرف الماء فوصلت إلى الطرف الآخر من البركة قالوا إذا سرت الحركة من الطرف الأول إلى الطرف الأخير فكذلك قالوا إيش تسري ماذا النجاسة قالوا هذا قياس عقلي الآن القياس إيش قاس قياس عقلي في هذا الموضوع فهمت هذه المسألة؟ يعني كلهم متفقون الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على أن الماء الكثير كلهم مجمعون على أن الماء الكثير ما هو ما لا ينجس الماء الكثير لا ينجز لأنهم لا يقولون بنجاسة البحار ولا يقولون بنجاسة الأنهار ولا يقولون بنجاسة البحيرات لكن الآن ما الفرق بين الكبير وما بين ما بين الكثير وما بين الصغير الحنفية لهم استدلال عقلي وقياس عقلي في ذلك يقولون لو أن إنسان حرك الماء من طرف الماء فبقيت الموجات تتحرك حتى وصلت إلى الطرف الآخر فهذا يدل على أن النجاسة تسري في هذا الماء في هذه البركة كما سرت الحركة في هذه البركة فهذا هو الفرق الأول عندهم في ماذا في مسألة سراية النجاسة أما ردهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا لا نفهم ما هو المقصود بالقلال هل هي قلال هجر أم هي القلال المقصود بها الجبال والجبال منها الصغيرة ومنها الكبيرة لا ندري ما المقصود بهذه القلال ولذلك قالوا هذا الحديث يتطرق إليه الاحتمال وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وهو هذا الكلام الشافعية قالوا هذا الحديث عام لكنه خصص بماذا خصص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا لو بال الإنسان فيما دون القلتين فإن الماء ينجس سواء تغير ريحه أو تغير لونه سواء يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني بعد القلتين سواء تغير يعني أقصد ما لم يبلغ القلتين عندهم حتى لو لم يتغير لونه ولم يتغير ريحه عند الشافعية لا يحمل يحمل الخبث بمعنى إنسان بال بمقدار مثلا مئة لتر من الماء وأوضع بولا قليلا لكن لم نشتم مريحا ولم يتغير طعمه ولم يتغير لونه شافعية ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الماء ينجس بأن هذا الماء ينجس كيف ينجس؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا فوق القلتين يطرد الخبث وما تحت القلتين يحمل الخبث إذن هم استدلوا الآن على هذا الحديث بمفهوم خصص الحديث بالمفهوم خصصوا الحديث بماذا؟ بالمفهوم الحنابلة قالوا بنفس هذا الكلام الحنابلة أيضا أخذوا بحديث القلتين قالوا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء إلا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه قالوا ما هو الماء الدائم الذي لا يجري لأن لابد من تحديد هذا الماء الدائم لابد من معرفة هذه الكمية أيضا قالوا نحن نأخذ بحديث القلتين ونصحح هذا الحديث الإمام أحمد قال نأخذ بهذا الحديث ونخصص ماذا؟ عموم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لكن خرج من هذا العموم خرج من هذا الخصوص ما هو فرق ما بين البول وما بين ماذا الغائط يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال هذا على هذا على عمومه لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولنا أحد في الماء الدائم أن البول له خصوصية خاصة لأنه يتسر ويعني وتوزع ويتشطر في كل مكان ولذلك هذا الحديث يخصص عموم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وماذا الكلام الشافعية يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يخصص عموم قوله صلى الله عليه يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيفرقون بين القليل والكثير أن ما كان دون القلتين فينجس ولا يجوز البول فيه ولا يجوز الاغتسال أو التوضع منه لأنه لم لم يبلغ ماذا لم يبلغ القلتين مفهوم هذا الكلام يا إخوان مفهوم الشافعي الشافعي يفرقون ولا يفرقون بين البول وبين الغائط يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر البول فكذلك يعني الغائط البول والغاة كله سيا لأنه كله نجاسة يعني كل نجاسة تقع في الماء الذي لم يبلغ قلتين فهذا منهي عنها وتنجسه قال والماء الذي بلغ أكثر من قلتين لو أن, لو أن الإنسان بال فيه فإن هذا الماء ما بله لا يتنجس لا يتنجس الحنابل وافق الشافعية وأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال لو أن الإنسان تغوط غوط العذرة في ماء أقل من قلتين فهذا الماء ما باله ينجس وما كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس فإنه لا ينجس لكن قالوا البول هذا يخصص العموم البول يخصص العموم قالوا فنفرق بين ماذا بين البول وبين الغائط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا هذا الحديث بالغائط بالبول الآن وحتى نكمل في المرة القادمة نذكر لكم قول من المالكية في هذا الموضوع المالكية لم يأخذوا بحديث القلة لم يأخذوا بحديث القلة قالوا حديث القلة صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسر فيه أيضا حديث صحيح لكن لا نأخذ بحديث القلتين في هذا المكان لم؟ لماذا قالوا لأن الحديث له منطوق وله مفهوم له منطوق وله مفهوم ما معنى المنطوق مع المفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ماذا يفهم من الحديث إذا لم يبلغ القلتين لا يحمل الخبث هل, هل إذا, إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث إذا الحديث نطقه المنطوق منه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا لم يبلغ لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث هذا مفهوم ولا منطوق لم يحمل الخبث مفهوم الآن الحناء المالكية قالوا إن المفهوم لا يخصص عموم المنطق المسألة وصولية المفهوم لا يخصص عموم المنطق بالطبع هذه مسألة يعني نذكرها لكم وأنا نعيدها لكم إن شاء الله في المرة القادمة نقول من رد عليهم من علماء, من علماء الشافعية وغير الشافعية قالوا لهم إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق على على المفهوم لكن ليس هنالك تعارض بين الخاص وبين ماذا وبين العام لأن العام حينما يستغرق جميع أفراده استغرق استغرق ظني فدلالة العام على أفراده دلالة ظنية ولا قطعية لا دلالة ظنية العام دائما يدل على أفراده دلالة ظنية هذه الفائدة الخلاف في قضيّة دلالة قطعية ودلالة ظنية حتى يعني لا تفوتنا الفائدة الحنفية يقولون بأن العام يدل على أفراد دلالة قطعية والجمهور يقولون بأن العام يدل على أفراده على أفراده دلالة ماذا ظنية ما هي الفائدة من هذا الكلام الفائدة من هذا الكلام يا أيها الإخوة أن من قال بأن العام يدل على أفراده دلالة قطعية أن المتأخر ينسخ المتقدم حنافية مثلا يقولون بأن العام يدل على فراد للقطعية الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف هذا لفظ عام المعازف تشمل الدفوف وتشمل الطبلة وتشمل العود وتشمل كل أنواع المعازف الآن وجدنا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز ضرب الدف بجواز ضرب الدف وترخيص لضرب الدف الآن الدف هل هو كل المعازف ولا جزء من المعازف جزء من المعازف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قال لا يكوننا هنا أقوام من ممة يستحلون الحرير والخمر والمعازف إذن المعازف يدخل فيها كل أنواع المعازف لكن يدخل فيها الدلاله ماذا ظنيه عند الجمهور ولذلك العلماء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رخص بضرب الدف لم يقصد أن يدخل الدف في التحريم بدليل أنه أجازه بدليل أنه أجازه ولو, ولو كان قد قطع بذلك لما أجازه حنفي يقولون لا نبحث من المتأخر إذا وجدنا حديث الدف متأخر نقول بجواز استخدام كل المعازف بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بالتحريم ثم نسخ هذا التحريم فتجويزه للدف يعني تجويزه لكل المعازف ونسخل للحكم السابق قال وإذا وجدنا حديث المعازف متأخر عن حديث الدف نقول بأنه كان يجيز الدف ثم نسخ ماذا ثم نسخ حكم ضرب الدفة تبقى كل الدفوف أو كل المعازف على التحريم مفهوم هذا الكلام مفهوم فالآن الملكية يقولون بأنه لا يجوز أن يتعارض عام أو يتعارض منطوق مع مفهوم يتعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم الجمهور يقولون نحن نقول بهذا الكلام لكن تعارض الخاص مع العام آه أو تعارض منطوق, الخ... منطوق منطوق العام مع مفهوم الخاص ليس من هذا الباب ولذلك يقدم المفهوم على ماذا يقدم مفهوم الخاص على ماذا يقدم مفهوم الخاص على العام ومثال ذلك ونخدم به يعني حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم وهو ما ذكره العلماء يعني في في باب العام يعني في قوله آ... صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه الواجد, كل الواجد قد يكون الواجد أبوك الواجد هو الداء يعني قد, تستدي قد تستدين مالا أو تدين قصدي أباك مالا الواجد قد يكون غريبا قد يكون صديقا يعني أدنت انسانا مالا إنسان والله أدنته مالا قد يكون هذا الذي أدنته المال قد يكون أخوك وقد يكون أبوك وقد يكون صديقك وقد يكون انسانا غريبا هذا الإنسان تأخر في أداء الدين تأخر في أداء الدين الآن هل يجوز للإنسان أن يطلب من القاضي أن يحبس أباه؟ واحد إنسان أداء واستدل بعون قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد الواجد الآن كل أنواع الواجدين يعني الذين عندهم أموال ولا يسدون هذه الأموال التي عليهم هل يجوز للإنسان أن يحبس أباه ويستدل بهذا الحديث بمنطوق هذا الحديث هل يجوز له أن يحبس أباه لا يجوز لأن العلماء يقولون هذا العام قصصة بقوله جل بمفهوم قوله جل وعلا ولا تقول لهما أف ولا تقول لهما أف الآن المنطوق وأف ما هو المفهوم الحبس الضرب السب هذا كله ما باله هذا يفهم من قول الله عز وجل ولا تقول لهما أف فقالوا مفهوم قول الله جل وعلا ولا تقول لهما أف خصص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجدي ظلم يحل ماله وعرضه يحل ماله وعرضه فإذن إن شاء الله المسألة إن شاء الله هينا في المرة القادمة نعيدها مرة أخرى حتى يعني الإنسان يعني أعلم أن هذه المعلومات قد تكون جديدة على بعض الناس ولذلك يعني قد يجدون فيها نوع من الصعوبة لكن يعني كما التزمت معكم أنني لا أريد أن أصرد لكم الأحكام مجرد سرد وإنما نريد أن نتعلم وإياكم كيف كان العلماء يعني يستدلون بهذه الأحاديث وكانوا كيف يفهمون هذه الأحاديث يعني فهما صحيحاً يتعبدون فيه رب اللي رب العزة جل وعلا اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم غيب وشاهدة أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى مختلف في من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وجزات الله خير على حسن السماء